الشهر الحرام قتال لاكن قل ان ترى في كبر مصد عن وصد عن سبيل الله وكفر من والمسجد الحرام نَتُؤَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ مُقَاتِلُونَ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة Hello تتفكرون لعلكم تتهكرون في الدنيا لا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتَ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلا أَمَةٌ إِيمَانَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والله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 توابين ان ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لساؤكم حفظ لكم فابتوا حفظكم ان شئتم وقد لانافسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون وبشرين